وَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُم J'Alnâ min al وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بهم وجعل وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بهم وجعلنا فيها في جعلنا السماء سقفا محفوظا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ وما جعلنا لبشرٍ كل نفس Bismillahirrahmanirrahim ولمن خاف مقام ربه جنة ذوات أفنان، فبأي آل ربك ما fîhimâ min kulli fâkihatin ترجمة <تصفيق> الجنب الطائع من استبرق وجنا الجنتين دان فيه النقص رات الطرف لم يطمسه. Bıkma, tukuzban. Kaan, nehren bi ayi hal bi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 المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة تُرْجِعِ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ